يا ei maa, ei raa, ei, ei, ei, ei, ei, يا ei, ei, ei, ei, ei, يا اي ما الميل رافيضل ظل ظلي عيل جيسو بلانا عيش عيل قاع حالك ما ييسو يا اي ما الميل رافيضل ظل ظلي عيل جيسو بلانا عيش عيل قاع häneen, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, sinun, Minne se jin? Tänädär vil. Lihetel se jin. Oi, heil masi muu. Minne se واه يا المسموم من سمك تيوي عيل جيسر مطروح تبقى بالعديفين الشيعة هذا اليوم صايب هلذي هو يا مسموم سمك مضيح سمو سلمك مرضي ليه يا ما ولاي عايز زهيت شوف يشط لا تغي ما ويا ابو صالح ليش طالت غير بيتك قم وحضر قم شاهد أميتك واسمع عدائي الريسة لا عتي قم يا مسمو سمك مضي بسمك مضي بلا ذا عين بمسوم يا بني المرتاض وسم عذويك بيك يا وصفاي وظهر بلا ذا ينيب مسوم يا بني المرتاض أو دعي واكبي منيك يا وسفه مضي سيل همت أمرك وي القاضي وبين الوع عليك Epidemia, että ei soi. Ja mäsämo, siemäkmo, siemäkmo, siemäkmo, siemäkmo. Alai, lailla, lailla, lailla, lailla, saima lailla, lailla, بايبي الدعاء الله يصل علي يكمن سبع سعما يا مجيب الحاجة بايبي الدعاء يا بين مسلوب العيمة ماويل ريداء الله يخص يوم <ميبه> يبي لري يسع لا وهي إني يزور يا مسمو سيمك موضع يا مسمو سيمك موضع <ميبه> <ميبه> راهيب قايل اللي بيتيال بي صبرك عاضي ياللي ما وصوف يبكى ضيق حيلي راهيب علي اللي بنيتيال صبرك عضي يا اللي ما اوصف بك غيظك حيلي لاجلك انت الحزن فينا ضال مو قيم وعال Pojak, emme esmaito, jamme semmo, simeek يا jamme semmo, simeek moule. Oi, ورييت نبقى علي الجيسر يا اللي غيب ويقيت ورييت اسم اسم اللي فيك ما فيني يا ريت ورييت نبقى علي الجيسر يا اللي غيب ويقيت يا اللي زرعت الصبر بيع الشيعة يشدين هاي شي عدكم أجت حي الأصل يا مسمو سمك مرضي يا مسموح سيمك مرضي الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القرشي